ساعات ال... بيمر بيها ساعات الانسان بكبئة فرصة لقبول كلمة ربنا باقوى ما يمكن فاتلمنا على الحجانة والمرضى كم؟ آه... يمر ثلاثة الارامة لهن وطي انجليا لهن مصبوط لهن وطي انجليا فكانت يعوب المص اه لا لا يا رب يعوب واحد اي 20 الدين عند الله العذب في هذه استقابل يتاه وحذر الانسان نفسه بجدنة من العالم فياجب ان تحس الارمالة الكنيسة هي امها والمسيخ هو سنة هو مصدر سنة فيه. كان فيه طبعا الحدثة اللطيفة بتاع ابن أرمير يعني ابن أرمير إثنيين جاء لو كان جدها عائش ما كان شعب ليه ابنها. لكن المسيخ انا يعني عاوجه رائع انا احسن كمان من ايه من بوزة موفي تاخده ده لذيذ جدا يوري موقف الله من يعني هو موضعه ما يسيه فكير ايش مقنع ابن ارملة ايه ابن يوري ان الله مسؤول على, على أرامل. أرامل ل... الارملة نب على اعلم ايه اعلم هو اعمل من يجب ان تكون موضوع رعاية الكنيسة لسهارها البضاعفات المجتمع. خلاف يعني. يعني ممكن الكنيسة تستفيد من طاقتها طيب طبعا باذن الله كده طبعا هندخل في السيرفيسات الكثيفه في الكميته بس دي انا افضل نخليها موضوع لوحديها لكن ممكن نحط لها نمره داله وبعدين نبقى نرجع لها والخدمه الفرديه بالنسبه للشباب والاطفال كنسيه وسنرجع لها في فصل خاص عند حديثنا عن الاضويه الكنسيه انما هن الخدمه الفرديه على مستوى الكنيسه قلنا الخدمه الفرديه في العمل اسم الكنيس اشكال انا اجل انه موضوع واحد موضوع تاني ده انه هو سر الاعتراف درجه في الخدمة الفردية ربا صح بالنسبة طبعا سر الاعتراف ده للكام دي خدمة تربية بالصف يعني يعرف الشكل فيها دي كان كويس ايض بالنسبة يدخل سر الاعتراف في العمل الفاضي فالاعتراف يخمل اولا الاعتراف بالخطيئة ومن ناحية اخرى يهتم فيه الكائن ببناء شخصية المعترف وأنه هو حياة روحية واستغلال مواهبة فطر وصر الاطرافها القدسيه كواحد اطرار الكنيسه السبعه وفي تقليب بعض الكنائس يوجد كان ملابس الخدمة يعني من يجي قفه سر الأطراف يلبس الثنية زي الإكليل يعني سر الزواج كان زمان انا فاشد حتى ابونا الساسف انا تمارنين انا كان يعمل الإكليل كان يروح يدخل يلبس الثنية بتاعته وقال الثان لانه هو يعجم سر من الأطراف الخدمة يلبس الكهن ملابس الخدمة كانت القديس واجل اسمان المعترف أعرف أما عيسى القديسة ماريا مولدة جيلين أنا بقول بعض الكنيسة لكن هما الحياه الروس بالذات والروم هم هما اللي بيصبغ مزام بلوة النهار نعم بتقول لي ده الكاهن ومزارتك في اتعابه في اعامل مهم في عبارة السر لعثراك ونجاحه حسن كده المفروض مصروض ان اي شهن يتقسم الشيخ مثلا ما يخطي عترافات يعني ده موضوع تاني غير الكهنون يعني ليس يعود او افتر لا يعني بيترسم الشيخ وبعدين بعد نايد ايراج شيخ ومحنك ومختبر يبتلوا يدولوا ايه يدولوا حل يدولوا الاسق وحل ميقبل عترافات يعني كان اللي يترسم معناه من الشيخ ومحنك ومختبر لا ده موضوع تاني خاص خلاص خلاص يعني. ايه طبعا. طبعا اما انا هقول من عندي. ايه <تصفيق> ايه. لا اخطلات خلاص. لكن طبعا الشخص اللي هيقود اخر هو هيكون محنى يكون عشان يقدر لي يخد اخر. عشان ما تطلعتي الاخطاء اللي بتبقى فيت الغذب عن الاسكان اللي انا ما اختلرتي الموقف اللي بيمر ديه شخص ده. اه يعني لغاية رائد يعني دي الثمان لذلك تختار التنيسة انا اعطيه كده انا حبيتك اقول كانت لاني يعني تختار على الاخراص من الكهنة المختبرين والمحنكين في حيات ان احنا نتكلم شوية السر الاعتراف مع بعض وانه ان ده مجال الخدمة الايه? الفرد ايه. ملاحظات مهمة في كل الاعتراف. سر الاعتراف موجه المسيحة الصيب. عن طريق الكاهن. فياجب <تصفيق> على الكاهن ان ينفت نظر المعترف دائما. ان الخطير موجهة لله. حتى لو كان هو يسهل الإنسان هو أكثر حق, حق ربنا. أوه. لذلك كنا أجمل ان هو يعلم يعلم المعترف ان يفتع اعترافه مثلا بكلمة جميلة مثلا افتعك الرب يتشوع مثلا يعني كده واضحة من اول اعتراف الاعتراف اعتراف موجه لين من وعن يدرك كل من الكاهن والمعترف بوجود الروح القبض اثناء السر وإنه يبقى تسمه ايه سره سره يبقى اسمه مثلا ايه اقعد بجلدك وبعدين بيصلي له ياخد برس فبقى. اذا كان ذا سر لازم اللجم الاتنين يحسن مثل كده يعني يحسن جدا ان يبدأ الاعتراف بالصرف نمره 2 خطيط. من تبرير الخطيط. والقاء اللوم على الآخرين. ده. ب... هو محل الحاج. ده آدم القى اللوم على ربنا. قال له المرأة اللي انتهى اه. القى اللوم على الآخرين والذين تسببوا في خطئ. بتتحصل كتير بقى في الاولاد والشباب والبنات انتي دي مثلا ان في البيت جزء صغير اللي بتاع كتبتها عليها يعني هذا زي قبل احمد قبل ما تقول على ترقه كده ان هي كتمت اختها وتقول اصل اختها عملت كده بالعبث لا طرف خالص ان دي مش جات اعترف دي على طول قبل ما قال في النهايه اخطائك يعني خطا ذاتي لا عذر فيه <تصفيق> سيتحول المعترف من عشار الى تريسي. ما ده مبرر نفسه هيبعه مبرر من ربنا. اذا ما برره في نفسه هيبعه مبرر من ايه؟ من ربنا. امره ثلاثة التمييز بين الاعتراف والمشاكل الخاصة. او المشاكل النكسية. ويستحسن ان يبدأ الاعتراف بالصلاة. حاجة دي يمكن يتوقعش في الطبار كتيره كتيره هو في التبارية. ان يبدأ الاعتراف بالصلاة. دائما قلنا دايما كنا بنقوله في الفيديو عليه في مره ان لا يكون لا اه, آه. آه. دائما ان ثم يبدأ المعترف بعرض ما كشفه الخط فتبالك ان يعني احنا فاهمين ماذا الاعتراف ده انت جاي تقول لي ربنا انا اغلطت بعدين الموضوع الثاني ده اللي الثاني شي لإيه لواحده لان مع العصر بتاعنا دلوقتي وكتر المشاكل الماسية والمشاكل الخاصة بتاع الشبان والثبات والأطفال والأولاد والحاجات كلها كدفرة الأمور فبعا بها فكده اكتر الاعتراف يفقد اللي إيه احساس المعترف بانه هو جاي إيه يعترف بخطيته داخلت في مشاكل كتيرة والإنسان مقدر انتم في مكاها طبعا مش عارف الكان هو قاعد بيحل مشكلة نفسيه ولا ده اعتراف انا طبعا كده بصراحة يعني لما الاقي حاسوه كده اقول طب نسيب المشاكل دي لوحدها او نعترف بالخطيه فبتاعله العمليه لان الاعتراف في الواقع ما ياخدش عكس من جاي ده, ده وقت تقول يا ابونا غلطت في كذا وكذا انا بقول انا غلطت ونقرأ له التحليل وبعدين اقول له تعالي نحكي لك نحكي مع بعض ايه الموضوع لان ان انت عاود فيه او نتنفذ فيه عوية. او اي دي قبل دي مجرد بس انا بحب اوصله بين اللي ايه بين نعم. نمر باء. أني أتكلم بالكائن بل متواخد بلعب يعني ممكن مش بس الانسان يجيدي اعترف بالاخطاء اللي عملها لكن كمان اهماله في اراك الانجيل ده خطأ اهماله في الصلاة دعيف ده, ده خطأ اهماله في حجز مزامير ده برضي ايه خطأ يعني ارضاونيش لا ازمي اعتبر يعني الخطيئة بس ان هو يشتم يتمين بنواحل ايجابية الاعتراف مثل الصلاة و. والجراسة المنتظمة في الانجيل كما وكراسة خاصة للتأمش وانواع الخدمة التي يؤديها لان من يقدر ان يسمع حسن ولا فجاءت له خطيء ما خطيء اي اي اذا كان هو مخدمتي دي وارد كما قايل هو نوع الخدمه في جو العائلة والعمل هو الاستمناء الفطائل الروحيه واقتناها هو تلاقي الشخص اللي بيعترف ده شخص شخصه بيكتب لله مش بس كمان كل ما جديد الناحيه الايجابيه في حياته كل الناحيه الايه السلبي. <تصفيق> نمر خمسة وضوح الهدف من العثراف وهو نمر آلس التوبة. مش هتتغرب بالسلام دمال يعني ما احنا عارفين لأخرافها نتوب لا أبدا لأيدي شخص مثلا وكاتب اربع صفحات خطاية ويقول لي انا ايه هعترف بقى دلوقتي ويروح يجيب كتاب باستنى الروح مثلا شخص ابن الامبيانس ويعجب الخطاية اللي ايه اللي فيها ويحط صح غلط صح غلط صح صح يكتب ليه الخطاية التي ما تحسد في, في كلامه هو ايه ايه <تصفيق> على رعي برده بونا لما كان اتكلم على الخطوية اللي فيها توبة ماذا تتوبة والخطوية اللي فيها توبة بتبقى عاملة زواحة ديستانطة ولا موضع فالتراسي قلتوا لغة ايه يبقوا بيبقوا انا بعد كده تقوله اتتنى سوايا وقولك مش قادر حتى نسلاحق يروح لغة ايه انما الثانية بتبقى ما قلقى عاشف تبقى ايه جوابه هو هادي خالص ها تتوبة عشان كده هانا اقوم بالطراح اقوم الاقي الورقة من الصفحاتين جيجي واختها فحطوها في له اقول لي اقول لي اعود الورقة اقول لي لا اقول الخطيئة اللي هي عاوز اللي هي اشياءة الورقة منها على تترسل اللي هي اقول دلوقتي بالوقت فيه. في ايه ببقك عشان تترسل مش هات الورقة لا كان الورقة ديه في الواقع بيجير خطيئة ولا اولا ان ساعات ناس سنين بقى بيكبر عندهم لأعتراف حالة نفسية يعني عاوز يحكي كتير مش قدر يميز وعاوز يحكي وانا مبحر موت له حتى دي اقول له طب انتا بقى المرة جاي تكتب لي كل لها تكون راسا وروح بيهد لي خمس ست ورقات مسكدين اقول له كويس هقراهم هو اقراهم هو يقعد العناوين العنوين كده وراهات ده ببقى بحس انه هو تعبال نفسيا لكن الواحد لسه عاوز يأترك وتعيون نفسيا فيش اي حاجة لكن بس عاوز ايه مش عارف الفرق بين التوبة وبين لا اعتراف. لا ما تنفح الاعتراف من غير التوبة ايه توبة لاني ايه ما ماليوش قيمة. انا قولنا نمره الف ان ايه? التوبة. فاعتراف بلا توبة لا قيمة لا. يعني لابد ان يؤكد المعترف في اعترافه انه تائد بنعمة المجينة. نمرده لا ترق أصلا هو معمول عشان يكون وسيلة هو وسيلة لنكاء القلب <تصفيق> الذي عين الله ووالبداية حياة الصلاة والمشاركة مع ربنا. انا فيه مثل لطيف اضم اشترحك ده لو على افراه بيتكلم على حياة الانسان مع ربنا انه عملت زي ريسة طباعتها يعني اي ريشات ريء هوا بطيط فضت بقى دي ايه لكن انا مش لي عليها طين البنية ستت الطين من الارض فلازعه لكن لو انت كل في الطين اللي عليها تجد اي ايه بعدين بيحذر من حاجة تانية ان انا بدايت الطيران من غير ما قطع الرباطات دي فاتكسر ضلوع الجلعة السورة المربطة بحبل في رجليه فكترت ان الحبل عشان طويس تبتدي ايه تطير ففارد بالدفاع فاتكسر تكسر في رجليه عشان ستعرف تطير عشان كده انك فتير يبتدوا حياتهم الرحية تبقوه ويدواق فيه ايه اللي حصل لانهم اجتدوا طيرهم من غير ما تتقفع لأيه الوصن مثلين ذو الحلوين جدا يواروا ان البداية الحروة هي الصلاة والانطلاق مع ربنا لازم تبتدي بتوبة وباعترافة مثل العصورة ده مثل الريشة المرة كفتة ومواهد تنميتها ثم استخدامها إنها مهمة جدا اكتشاف المواهد وكانميتها ثم استخدامها نعم في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ده هو هو هو ده هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الجسدية 17 سنة. ده عيد اللي عندنا النهاردة ان الشاب بيتكي كده. ما دانا اعترف مرة مرتين وحضروا الداس واثنين في باكلات. بعد كده اذا يقول لك لا ما فيش فايدة لعم الربان. لكن بالعكس الجهاد الروحي ده كثير منه. فده معناه انه مربط. ده معناه انه وخصا ان ده كانت حاجه خطه بتاعتهم 18 نعم بكام ده بيكون انيس في قياده لا ما استني اا فتحت لهم اولا قياديه ده كاول الخدمه بالقطاع من كل دي في مدارس احد مثلا مدارس السردية كانت فيه واخر له موهبة في الخدمة السردية واخر لهم موهبة في الخدمة الاجتماعية الشافية وخدمة المحتاجين فيش واحد مليس موهبة على فكرة. وآخر يوم موهبة في دراسة اليوديد. مش لاتم يرشب مخارج. فنستعه للقراءة والكتابة. وهيكذا نرى ان الاعتراف عمل فردي على اعلى مستوى. كامره 7 نقطه ثانيه اكتشاف <تصفيق> المواهب اناقش كاهن للمعترف تدريبا مناسبا اي حاجه حذف مضموم مثل حذف مضموم معين يعني اي حاجه معين مناسب السفر في الانجيل دي سهلة جدا وفاعة بيها الشبان اول اقول له لقص للسفر لقيت مثلا ايه بص هو وضعيه في المحبة اقول له طب لقص ليحاتك رسالة يوحنة لقصها لي كده بس الصفحة في الاثنين ما تقفش يعني اوعد واضع عن صفحتين كل الاسبوع ده ايش كتير يلقصها ليه وبعدين اقول له ايه المواضيع المهمة اللي فيها ستبلي عنوانها كده يبقى انا عليك كله ضعف المحبة من غير ايه ما يحس وهو ارد المسيح انا ما نسيت ان مرة يعني خليست واحدة الخاصة اللي ينجيب من اوله الاخ وعاد لديه اللي ها اه وكانت صابية اصلها وعادة في, في واحدة كده فبتبسل واحدية ما رايش حاجة وصلها كان عاود في خدمة تساعدين اصل بقى اعمل حاجة كده يعني تلاقيه للثالث بالتكوين لخصته قلت له طب ولتين والثالث والرابع الرياض على غضن لما خلصت الايه العاد لاجيو بريد كود قلت له تاخدك على الكورس ده وبعدين خليت علاقات الكتب دي بعدين خليناها علاقات حياتي الثلاثه ما تبعشني ويأخذ السفاد عن الخليط عن أبانا اللذين هاي حاجة تده يحس الشخص بيقول ويأخذ براكة لأعتراف مجال فاسم انا رتشت الاول لأعتراف بالخطيط انت تجري انت مهم بموضوع برا لأعتراف بقول مجال للعمل الايه افترض ان واحد وقع تحت يدي سنه بس استخدمه لكن بنس الهدف من العفره مشاكل العفره بحيث ان احنا نتكلم عن المشاكل التي ما دام هي قائمه فاحنا ما ساحش من خطا فكر تعالى لمعارفين فكاة دي مرة لاني شفها برا جربتان على السباة من اجتماع السباة في الساعات اجي بعد الاجتماع كده وراء كده فيه مثلا دي خمسين شاب عاوتوني ايوه لايع سبا دي حتى خمسين في خمس دقاية يبقى السباة اوه على ساعات الساعة ثمانية ولا ستعة سبا ايوه يعني انه هم خطاياهم تقريبا بذلك انهم في سن واتسبة خطاياهم هي واحدة متقاربا فالإمام بوصلني مع بعض كلنا وقعد انا عن الخطايا المثالثة وعلاجها وتدريب الخطايا الفلانية دي كذا والتدريب الخطايا الفلانية دي كذا وخلاص وقعد هم بقى يكملوا ثلاثهم مع بعض بعض كده اخذهم وراء بعض بل سهل جدا لان هو اللي بيحصل ان انا كنت بكرر الكلام مع كل إيه؟ مع كل واحد انا بتكلم على النوعية وان نوعيتهم ايه نوعيتهم الا ازا كان واحد له موضوع خاصة دم طبعا احنا ما بنعترف الى اقراف حاجة جامعية لا ده حاجة صاردية بس لما ان النوعية واحدة فممكن ممكن اعلمت ممكن اه ف يعني اصل واحد ما اقدر سيعمل حاجة إلا يعني. إذا يأخذ بالطبع رسمي لكن بما هم قطاع معين واحد فكاد سهلة شدائني خالص وكادت الاعتراف يأخذ دقائق أنا هو عارف اللي حقوده له هي عاوزة يا التنظيم بس يمكن تخصيص ايام للاعتراف هنأخذ ايام يعني نوعيات للشبان للشباب. مثل يومك شمع الشبان يبقى للشب بن سبت سبت بالعائلات في العكية ماشي وحيث ان اغلب الخطايا والفساد تكون مشتركة في الأوساط اللي هي مثلا المتكررة. او المتجانة. مثل الشبان مثلا. فيمكن ان يجلس مع المعترفين في جلسة واحدة. وواصلهم كلمة عامة. الانواع الخطايا. وكيفية التغلب عليها. والتدريب المناسب لكل لكله. ثم يبدأ الكهن بالصلاة. والاعتراف مباشرة واحدا واحدا واحدا انا عاو جاهزك بحثا للسكر اللي اعطرت ايه جمال واحد واحد نمر اثنين من يومنا من رواحة ايه اه نمرة اثنين ميثاق تخص كباس يا معلم امراة الخجل احيانا من بعض الفتايه للكامن العبور عليها بسرعة. مع الحذر بعدم الحديث عن خطايا ربما لا يعرفها المعتد. كان انا منفجت واحد او واحده مره تقل جدا من قراءة كتاب عن حياة العديد وانا مره اعطى فقط في الاكاديث لقيت فعل ان الاكاديثين بتاعنا مكتبوش في المواضيع دي ان كان دايما ايجابيين اكتبوا في الكهارة في الحداياة في حياة الصلاة في المحبة اتكلموش في الحاجات دي تعرف الحديث في الامور دي وقل لما المستوى الروح تدق يعني فقط. بقى اينا ده الموضوع دي اللي شغلة ليه حديث لكن ابدا ده العمل الايجابي احسن من العمل ايه امثال نمرت ميه؟ النمرت ايه؟ معلية تحاول النقطات ايه تسمعوني فيها لكن يعني بما انها مشكلة برضو لديه نتعرض لها التعلم احيانا في سن معين يتحاول لأكراف الى تعلق بشخص الكائن واني يتقول لو كانت مشكلة بسيطة ما كنت قلتها فالس لكن ما اتكدت في كائن ما اشتكاش منها و انا من فاست كمان كان اعادت العيال يروح يحكم بس سمعت انا من بره تقول انا اعادت مع هنا تلك الساعة ودي تقول انا اعادت اكثر وبعدين الموضع دي تبقى جدا ودي طبعا تبعاوا جواعي التوجيه العيال دولك للاعتراف نفسه الاعتراف بالخطيئة واعتراف سريع فالحالة دي على طول لا يتكلم على الخطية واحد اثنين ثلاث اربعة نقفل ونورى التحليل ونمشي خصي ثواني يعني نعلمه فبتقول لك زي ده اخذ موضوع الاعتراف ده في الندوات العامة وانا بتكلم في الموضوع العام انا بيكلمسي حد انا بتكلم في الموضوع العامة, العامة. العامة. يعراف ايه هو الاعتراف انا بعمل ثلاثة علي مرة اتين وثلاثة وغيرت لما يبتدوا يعراقهم ان كان بانبسط من الاعتراف ده الاعتراف الموجه لربان الصلاة وصرد الخطيه والطوبه مساء الخير و ومنتظر على لجس التعلق بكر كثرنا قرص مرات كثيرة في اجتماعات التبشير مثل ما نتكلم عن اي موضوع ثاني مشهطاره في, في الاجتماعات نتكلم عن المواضيع اللي في حياتنا انت بقاشي مواضيع ليه؟ الـ الـ يعني مواضيع ما تمس في الحياة ما نتكلمت يا لاب نتكلمت حياتي, متلسل حياتي. و... بس كده يعني ونوضح لهم ليه هو الاعفراس بالشف هيفتحكا يعني هكولي عقراف دائما في الكنيسة بالنسبة للبنات كمان يعني هو اماما هيك يعني برجو كنيسة لها جوها ليه الروح اللطيف وبارة تتربانة طبعا بت... بتثني ده بالنسبة لي ونمرة ثلاثة خطاع السيدات والرجال بالعكس له دولو الكبار مشحكين بالايه بالخطي يعني ماني جدا لست الكبار لان هم بالقديم زينا برضو بيعملوا ايه يعني هو له وبعدين يقول لك لا هو اصله هو افتكر انه هو لما اتجود وخلت عيال كبار وثلاث با يجير وهو ماشي خطيئة لان الخطيئة كانت في ذهنه فعصر الخطيئة عمل خطيئة تعزمان. لكن لما كبر دلوقتي ما بقاش فيه ليه الخطيئة فبرضه ده موضوع يجب يعرض على الكبار في الاجتماعات العالم انا قلت نمرة <تصفيق> سواء ده الكبار بيقعد بس المزار باستمرار لتنفيذ وصايا اللي جيت اا طيب المحبه دي بتترع تلاقي اغلب الكبار هي فيها كثرها يعني آه. ربنا ارحمنا الايام فلا ف لا ولا برئ تقولك يعني ما دام انا ما عملتش حاجه انا مالي وماذا لازم اقول لصباحه هو باجي تقولك لا يعني في حاجات كثيره خالص يعني ما عملتش كبار المحدد كده كنت بكلم مع ناس يعني فقولوا لنا ديت نتر النهارده بنتهم اتجوزت مش نديها هدايا فهل يعني هي هتاخدها لما انا جبت جواز بنت ولا لا وقدر استساهم اوصل ما من العين بالعين والسن بالسن يعني طب دي انت لها البينه والصياده كده الساعه برضه هتفرح لما فرحت قال يعني هي ابوها كان جميلنا ابي ما يموت في في الناس يعني شايف كده المحبه دي فتره مش بقول ان في فرصه ان انا اعمل محبه حتى او ولا غيري ما عملت محبه لكن دي مش خطيه ما تكلموش عليها انها خطيه لان اتحولت من خ... من المحبه هذه اللي كان يقصدها الرسول المحبة فلساتهم بالعيه لان المحبة السيء والمجاملة في اخر فالناس في حاملة بين المحبة والمجاملة فالفترة ان المحبة هي المجاملة كمان الناس التوارف كتر ان هما اعلى من مستوى السبان في الخطير ما اين المسيء اتكلم عن سراج الجسد ولا العين ما قلت دي للسبان ولا للأطفال دي للكل وحاجات زي كده كتيرة خالص ده قطاع مهم جدا مهمة كالعفرات الواقع ممكن ينزمهم ازاي مثلا وخطيئة مثل خطيئة الكبرياء مثلا بسهل يقعطيها الايه كبير يقعطيها الصغير الصغير اونا كان لسه عايش لكن الكبير يقولك انا ايه انا كبير انا احكي لهم حكاية لطيفة كده عن البطرة اللي ازاي وقع خطيئة مثل الكبرياء فقبل اعتراف بتاعه واليوم كتنزل تقس لما رايزة بتاع البطرفانة كل يوم الصفحة الغيت لما يعني عشان تعرف اين اتناسك كويس او قبله ثاني هرب للدير عشان بطرت عشان كان بتحاربه خطيئة شبابية قال لما توك فيها وارجع ثاني لرعاية شعب او هكذا دي نوع التحرك التوقع بالنسبة لي ايه ايه الكبار دي خسيرة وضقيقة جدا لان معالجة الناس هنا ديقى في ملتاهة الدكة والحذر مش اي كلام بيطلع. اي مرة؟ اربعة اربعة اي خارج في نقطة من قطين. الاستهتار بالقطية من ربنا. من بعض يعني. بسرط. ان يستصر في الخطايا <تصفيق> واليأس <وليه؟ تصفيق> لله ربنا شخص دائما يعترف ان الحمد لله يعني طيب وقت وحتى واخر واخر في خطيه الياس وهال ربنا ممكن يقبله لسه كان واحد واحد التحقيل يكون ممكن ربنا يقبله وكتبتي وكتبتي وكتبت لأنا معرفته وكتبت لأنا اقبل كيف لكن انا معرف نفتح الانجيل ونشوفه لان احنا مش هنعمل لنا مسيح على مزاجنا احنا المسيح بتاعنا مكتوف الانجيل نشوف وهو رأيه انتوا اللي هنسمع طبعا اتقدروا نفتح الانجيل ونقرا سوا ونستريح عشان كلامي انا هيبقى كلام ليه كان انا بطايق يعني اثر아야 لكن كلام الانجيل ده ايه قوي والشخص المتأثر بالخطيه يجب تفكيره ده هل تخوف في امثله خوف ها؟ اه ده في امثله كنا بنقولها النهارده عن خلاص الناس امثله ازاي جاب يترنا وازاي يقولوا له عملنا باسمك واخرجنا سارقين لا اعرف كنا hazard حكيمات وبقفل قاعد يبكي بره دول عذار حكيمات واذا كان البار بالجهد يخلص والعذاب العذاب الابدي المعد لابليس وجنوده اصلا مش معد لينا ده معد لابليس ده الانسان يروح ارمي نفسه في المصيبه دي وهو مش مكاننا امرا كان دي كان كان تكرار خطايا <الخطيئة> يجب معالجتها بحذر فإذا تنسى مستمر في جهاز الروح يجب تجديده. افهامه يعني او توعية للحرب الرخية واتذلها